وأنا قراء بكل صرح، من الشيخ الغنام الكتاب الأسماء الحسنى، الشيخ الغنمي اجتهد، لكنه أخطأ، أخطأ، لا اجتهد وأخطأ، القواعد التي بنى عليها هذا الجمع غلط، كثير منها غلط، لا يوثق عليها أحد قص نحل الإسلام، القواعد التي بنى عليها هذا الجمع غلط، كثير منها غلط، لا يوثق عليها أحد قص نحل الإسلام، القواعد التي بنى عليها هذا الجمع غلط. كيفيرهم منها غلط لا يوثق عليها احد قط من اهل الاسلام لا يجامل احد على حساب الدينا وعساب القواعد علم الشريف واي حد هذا مسائل بينه بينه الكتب اي حد عايز يخالف مسائلة علمية بينه بينه وراء والكتب يجيب ما يوجد في الصحة في الحديث ونخضع له ونسلم له ونبوس ايده كمان وإن لم يفعل وفعلنا نحن عكس ذلك لازمه ونفعله هو مثل ما يفعله معه يخضع ويرضى ويسلم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 اللهم اجزهي خيرا ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته أما بعد فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان ومرحبا بكم في الحلقة العاشرة من برنامج دكتور مازن بوس نتحدث فيها بحول الله تبارك وتعالى عن سلفنا الصالح بالتحديد ثلاثة من السلف الصالح الإمام سفيان بن عيينة والإمام جعفر الصادق والإمام أبو زيد الوام هؤلاء الأئمة حاولوا أن يجمع الأسماء الحسنة أو جمعوها من القرآن وتتبعناها معهم في الحلقتين الماضيتين في هذا البرنامج لنعرف ونتعلم ما هي القواعد التي التزموها وكيف صاروا عليها نحن سمعنا ان الأخ دكتور مازل نرساوي يقول ان الشيخ رضواني لما جمع الأسماء الحسنى أو عمل بحث الأسماء الحسنى أخطأ الخطأ عظيم والقواعد اللي أتى بها لم يوافق عليها أحد قط من أهل الإسلام وطبعا هذا الكلام افتراء وكذب لعل دكتور مازن استعجل لم يقرأ البحث لم يطلع عليه فبينا له أن القضية قضية علم هو نفسه قال طالما في علم في دليل وحجة حديث صحيح سابت فبلا بد أن نقر أن نخضع لمن جاء به وأنبص إيدو كمان نقول نحكيت بس ديت مش قصتنا لك احنا صممنا البرنامج بهذا الاسم حتى تكون الحجة واضحة قصد اظهار الدليل بشيء من الوضوح بحيث يميز العامة قبل الخاصة أين الدليل وكيف يتبعون الحق الثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإحنا بنجمع أو بنبحث وراء الجمع الفلاسة اللي هم الأئمة سفيان بن عيينة وجعفر الصادق وفي اللغوي هم بيقولوا الأسماء من سلط البقرة فيه 33 اسم سلط البقرة احنا تتبعناه وبينا مواطن السهو اللي هم وقعوا فيها وبينا ان هم بيجمعوا الأسماء لانهما قالوا في فتحة خمسة أسماء وذكرنا كل اسم موضعه من داخل النص اللي هو اشاروا او فيه الاسم اللي ذكروا فيه الاسم فطلعنا الاسم من النص ولو في اسم مش موجود في نص فقولنا ده مش موجود وده سهل طيب ليس معنى ان احنا نستدرك عليهم هذه الاشياء ونقول ان هم سهلوا في هذه القضية ان احنا اعلم منهم أو بنقول إحنا عندنا من العلم ليس عند الأوائل كما يزعم البعض ولكن إحنا بنقول في حق وباطل، في حجة وفي دليل الدليل واضح على عين والرأس ومن أتى بالدليل نقول له جزاك الله خير ونسير خلف الدليل مش عشان أنت جبته لا عشان هو كلام النبي عليه الصلاة إحنا الكل مفروض من أمم الإسلامية كلها اتجاهها يبقى خلف نبينا صلى الله عليه وسلم مش فلان وفلان فلان ده واحد بيؤدي دور يرفعه الله عز وجل بالدليل والعلم ويضعه بترك الدليل والعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أؤتوا العلم درجات فالرفعة من حيث التمسك بالدليل وليس من حيث الشهرة ولا من حيث الوضع الإعلامي ولا أبدا كلام ده كله ولا وهي قيمة القيمة الحقيقية في تمسكك بالحق في تمسكك بالدليل في عدم التلوي في الدين في عدم التأويل بغير دليل لكن لما تقول كلمة الحق هتلاقي إن الحق أثبت ليه؟ لأن الحق من أسماء الحق ولأن الحق باقي لليوم يوم القيام اللي بيعتصم بحبل الله عز وجل هو الناجي اللي بيتمسك بالسنة هو اللي ركب سفينة نوح سفينة نوح زي السنة بالظب السنة زي صفية نوح من ركبها نجأ من تخلف عنها غيرك فهؤلاء الإعلام هم أئمة السلف وخير القرون وهم أهل السبق والفطر غير أننا نعتقد أنهم بشر يؤخذ منهم ويرد وجميع علماء السلف قد صرحوا أو أقروا بذلك وأقروا جميعا بلا استثناء إن المعصوم في البلاغ عن ربه هو رسول الله عليه وسلم الرسول عليه السلام هو المعصوم وإن العصم في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وإن فهمه من العقيدة الصحيحة قائم على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره وإن العقيدة الحق مبنية على تعظيم الدليل القرآني وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون اعتبار ألفاظ العلماء وكلماتهم في منزلة الوحي الإلهي ما حدش قال إن قرآن وصلنا فهم سلف الأمة إن سلف الأمة كل كلمة نطق بها وحد علماء السلف هي حق لا معقبة لكلامه ولا معقبة لحكمه ما يقولش كده لا واحد مش فاهم يعنيه سلف او واحد دخل في الباب وهو مش يتخصصه او واحد اعمل ربكة كملة يظن ان كلام السلف عبارة عن وحي وهذا خطأ كبير جدا جدا بل كل واحد منهم كلامه معتمد بالدليل ما فيش دليل يبقى كلامه مرضود عليه ومعلوم ان النظر في استدلالهم وادلتهم لا يؤثر ابدا في مكاناتهم بل لو فات أحدهم دليلا من القرآن والسنة فهو مع الدليل الذي سهع حتلاقي نفسه لو أبلك مثلا سفيان وقلت له إن الاسم موجود في القرآن هو فأقول لك ماشي أنا معك يصدق به تصديقا جازما إن كان خبرا وينفز تنفيذا كاملا إن كان أمرا ولا يعني إن, إن فات اسم توقيفي فإنه لن يأخذ به أبدا أحد يقول لك هو فاتوا اسم توقيفي زي اسم الخالق أو اسم البارئ اللي هم ما ذكرهش في سلطة البقرة فلما تقول البارئ من أسماء الله سفيان هيقول لك لا وجعفر الصدق هيقول لك لا وبوزيد الروح هيقول لك لا يعني أنا بقول خلي فيه شيء من انصاف يا دكتور مازل أنت وإخوانك اللي معاك والمشايخ اللي هم حربونا بلا داعي يعني لأنه لو كان واحد من هؤلاء حيا الآن فلن يسعوا إلا أن يؤمن بكلام الله وكلام رسوله صلّى الله عليه وسلم وده عقيدة السلف الصالح من أجل ذلك اتفق السلف جميعا في فهمهم عقيدة اتفقوا جميعا في منهجهم ومصدر التلقي لديهم رب اغفر لي واتوب علي إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت التواب الرحيم اللهم امين اتفق السلف جميعا في فهمهم وعقيدتهم ومنهجهم ومصدر التلقي لديهم وتوافقوا على القول بما يقتضيه الدليل النصي واجتمعوا كافة على الإيمان بالنص القرآن النبوي ولا يظنن أحد أو يزعم أننا باستدراكنا هذا على ما سهو عنهم في سورة البقرة إن إحنا قدحنا فولما السلف واللي يظن هذا الظن فهو مخطئ لا يظن أننا قللنا من شأنهم وإنما القصد أن يعلم خطأ من زعم أن كل ما قاله السلف هو منزلة النص التوطيف وأن ما لم يقله السلف مطلقا فهو باطل واحد يقول لك من من السلف قال إن فيه تسعة تسعين اسم مطلق تسعة تسعين اسم قال لا هو لازم إن كل كل ما إحنا نطقنا بها لازم يكون حد قبل كده نطق بها ولا نبقى على عضلان انا اقول لك مين من اللي قال ان فيه 99 اسم مطلق 99 اسم مقيم النص والدليل قرآن والسنة عد كده 1 2 3 لغاية 99 اسم موجودة في القرآن والسنة ولا مش موجودة اسماه ولا نشتقتها خلد حد من اللي بيعترض من هؤلاء يقول لك لا دي مش اسماه اللي ذكرها مين يا مشايق أنا ولا ربنا اللي ذكرها طيب الأسماء المقيدة دي أسماء ولا أفعال واني قال ليفته إذن أنا عندي دليل من الكتاب والسنة عدت لك فيه 99 اسم مطلق وتسعة وتسعة اسم مقيد يبقى أنا اللي على مذهب السلف عشان جبت لك الدليل إنها متقوليش لا هات لي من كلام واحد يكون من السلف قال ان فيه تسعة وتسعين مطلق تسعة وتسعين مقاد واللي بقى انت على باطل يبقى نقول راجع فهمك للدين انت دخلت في باب مش بابك او اتكلمت بغير علم وشوشت على الناس عشان انت بتتكلم في العلم او بتتكلم في الوعظ المسألة احنا بقول لك اهو قال الله كذا وكذا عد عد عد عد عد, عد. دي مش واضحة ما انتش قادر تشوفهم وتعدهم نجيب لك حد يعدهم لك أسماء بنصها أعمل فيها إيه طب يا أخي ربنا وفق أخوك المسلم اللي مفروض تبقى معه زي الجسد الواحد وربنا بقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم العدوان. إنك تعرف الناس بالأسماء المطلقة تعرف الناس بالأسماء المقيدة طالما معاه الدليل مش أدى أشوش عليه عشان أصد خلق الله عن هذا الدليل وأوحي للناس النني اللي تعبت في دراسة الأسماء لغاية ما طلعتها وانت أول المستفيدين فيها وأول ما بترجع لها انت، لأنه بيسألوك وإنت طبعا الشيخ الهمام والعلامة العصيم والشيخ الأمة والشيخ كذا وكذا فانت حد جاوب إزاي؟ لازم تبحث ونعرف أن انت عشان تبحث وتوصل لهذه النتيجة هتعود سنوات لأن كان أصلا الشخص مؤهل لبحثها يبا بدل ما نتعاون سويا ونعرف الناس بالحق ونقول لهم يا إخوانا نتكاتب فيما بيننا لمعرفة الحق بدليله أكون أول من أحاربه؟ أحلى عجيبة جدا جدا إذن السلف ليس معنى إن أنت ما أدشي كلام لواحد يقول بنفس الكلام اللي أنت بتقول به إن هو موش معاك لو أنت بدلي طالما أنت جبت القرآن والسنة هيبقى هو موافقك حتى وإن ما كنتش يعرفك حتى لو كان بينك وبينه ألف سنة أو ألف ومئتين سنة حتى لو كنت أنت في اليابان وهو في أمريكا هتلاقي الاثنين منهجهم واحد. لك أنا مع اللي موجود في مصر وهو في أمريكا طالما جاب الكتاب والسن هو ده منهج السلف يبقى أنا بقول للمشاهدين إن هؤلاء فهموكوا مذهب السلف غلط فهموكوا مذهب السلف إنك تجيب كلام الرجال بدون حج ولا دليل من كلام الله ورسوله وإن أنت ما جبتش كلام الرجال يبقى أنت ما أنتش على مذهب السلف اللي فهمك كده غلطان لأنه عنده خلل نفسه في مذهب السلف الصالح فهؤلاء أعلام بس دلوقتي لو ليهت حاجة معلاش دليل او مش معهم عشان هم من علماء السلف او كانوا عايشين مع السلف يبا انت فاهم السلف غلط لما دمه القرآن وصلنا بفاهم السلف الأمة يعني ان كان فيه دليل نصدقه ان كان خبرا ننفذه ان كان عمر واحنا متفقين معك في هذا حتى وإن لم نقل بنفس النص اللي انت قلته دفهم السلف أنا عايز أوجه الكلام ده لإخوانا اللي شووا شوف المسألة ديت وقالوا لم يوافق أحد من قط من أهل الإسلام يعني إذن لا بد أن يعلم خطأ من زعم أن كل ما قاله السلف هو في منزلة النص التوقيف وأن ما لم يقوله السلف مطلقا فهو باطل. حتى لو استدل صاحبه بتسعة وتسعين دليل من قرآن وصحي السنة استدلالا صريحا ومنهجا سلفيا صحيحا لابد أن نعلم أنه من الخطأ الشديد والبعد عن القول السديد أن نربي شباب المسلمين على التعصب الأعمى لكل ما ورد في التراث دون تحقيق الدليل بحيث نجعل كلام السلف وألفاظهم نجعل كلام السلف وألفاظهم قرآن وسنة أو نسوي بين ما لم يرد في كلام السابقين وما لم يرد في كتاب رب العالمين ولا في سنة خاتم النبيين وأن ما لم يذكر أحدهم من الأسماء الحسنى مما فاته سهوا أو أخطى فيه بسهو أو غير تعمد لا يحق لأحد المعاصرين الآن استدراكم نصوص قرآنية ولا أن يتتبعه بأدلة توقيفية نبوية لك يطلع مين ده الرضواني اللي جاي يقول أن فيه 21 اسم غلط في الأسماء المشهورة بقالها 1200 سنة اللي جاي معها الوليد المسلم وكان الأخ صفت حجاز الله يصلح حاله لك إيه بقى الأمة كانت على ضلال لغاية ما جينا زعيط ومعيط ونطط الحيط شوف كلام الشيخ صفات فأنا شخصيا أميله وأختار اجتهاد الوليد بن مسلم عن اجتهاد أي مخلوق في زماننا هذا حتى وإن كان يعني اجتهاد المخلوق في زماننا هذا أو طالب العلم في زماننا هذا آآ آآ آآ يعني لا ننكره انا أنا سمعت البرنامج وأنا بسمعه على طول اللي هو أسمعه الله الحسنة ها هي يعني هي صححواها أو هي ااا أسمع يعني الحسن بس زي مثلا اسم ده قالوا إنه هو لا يصح عن الله فا <تصفيق> عايزه يعني أحسن من حضرتك اللي قالوه لو سمحت يعني <تصفيق> ما أنت لا تنسيني سمعت... من الدعاء الله يخليك يا أختي ربنا يعلمنا جميعا يا رب لو حضرتك سمعت الحلقة بتاعت الاسبوع الماضي وفهمت كويس الحلقة بتاعة الاسبوع ده كنت اعرفي ان ايه, ايه قضية الاسماء الحسنة وان اسم زي اسم ايه الدار ايه اشتقى من ايه ايه فعل من افعال الله عز وجل ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم انه لو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء لم يكتبه الله لك ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله عز وجل لا. عند المجلس مجمع البحوث الإسلامية أسماء لله عز وجل غير الأسماء الموجودة في كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم وإذا كان هناك أي اجتهاد من أي حد فهو اجتهاد فردي تماما ويعني كما قال أخونا للأستاذ فاروق لا يمكن أبدا أن تكون الأمة في 1400 سنة عايشة في ضلال وعيشة في إلحاد في أسماء الله لغاية ما ييجي الضعيط ومعيط ونطاط الحيط في زماننا ده يقولون آه ده في أسماء جديدة والأسماء الأديمة دي باطلة والأسماء الأديمة دي غلط والأسماء الأديمة دي كفر وفسق وفجور مش من حق الضعيط ومعيط ولا نطاط الحيط إن هو يقول ك... لغاية ما يجينا ضعيط ومعيط ونطاط الحيط يقول لا الناس دي كانت على ضلال وانت اللي على هداية شوف صور المسألة الناس ازاي الوليد من مسلم لفق اخذ بكلامه ولا خدش بكلام الرضواني حتى لو معاه الدليل من الكتاب والسلم شيء عجيب سبحان الله الواحد لما بينظر لكلامهم ويشوف نظامهم يعرف إذا كان الشخص ده على منهج الكتاب والسنة وفاهم ولا لا ولذلك أول ما تيجي الفتنة تضربه يعني أغلب اللي عرضوا في قضية الأسماء كانوا هم اللي بيقودوا الناس في المظاهرة وهم اللي قاعدين يحدفوا الناس بالطوب في الشوارع وهم اللي أطعم طرق الناس في اللي راحة واللي جاي ويقول لك أنا بطبق الشريعة والصورة وما الصورة ودخل الناس في آتون فوضى وفتن لا يخصها إلا الله وظلوا أنهم جاهدوا في سبيل الله حق جهادهم وقادي النتيجة عشان نصلح بس الصورة اللي كان عليها المشايخ قبل الثورة ونرجع الناس عشان يسقوا في المشايخ زي ما كانوا بيسقوا قبل الثورة بعد الشرخ اللي عملوه في الامه الاسلاميه بسبب الفوضى اللي عملوها في المظاهرات واجازوا البدع والفتن والنزول بغير دليل الى الشوارع ويبقى ده منهج التغيير الناس فقدت الثقه في هؤلاء ليه لان شايفين ما هوش ده الاسلام انا شايف ناس جاية بتقول لي ان ما مشيتش معانا يبقى أنت كافر مش إن مشيتش وراء دليل الكتاب والسنة وأنا رجل مسلم تابع النبي على السلام وبحب النبي على السلام وبشهد الله إلى الله نحمد رسول الله فإزاي بقى لو حصل فيه عركة في قلب المظاهرات يبقى قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، شوفوا صوروا الناس تخيل بقى دلوقتي لما واحد يجي يقول لهم لا دنت أحببنا وحبايبنا وخلكوا كلنا يد وحده هم هيسدهو الزاد سبحان الله ضربتهم الفتن وصاروا خلف الفتن مع علمهم بالنص الصريح النبو الصحيح في اعتزال الفتن والبعد عنها وإنما تكونش سورة المسلمين اللي الأصحاب اللحة ومؤثرين التوب بتاعهم إن هم ما أكثر عددهم في سد الشوارع وقطع طريق المسلمين وإن هم كل يوم والتالي نزلين في مظاهرات وفتح باب للشيطان في أن يؤجج الصراع بين أبناء الأمة الواحدة طيب نرجع لكلام الإمام سفيان بن عيينة جعفر الصادق أبي زيد الواو هؤلاء الآئمة نشوف ونتعقب ما قالوه في قضية أسماء للحسنة وهم يجمعون الأسماء من سورة ألي عمران نحن تكلمنا عن سورة البقرة دول بشر يخطو ويصيب الشعب بيقولوا عن جعفر الصادق ان يمام معصوم طبعا ده كلام باطل من الشيعة الاثنى عشرية وبيفتروا طبعا اغلب افتراءات الشيعة على جعفر الصادق وانا مش عارفش معنى جعفر الصادق بالذات جعفر الصادق هم يعني تأليف الكذب ولزقوا بقائمة الشيعة ده الاصل عند الشيعة وكلهم شيعة كسرة اللي على الشعى الإمامية اللي بيسنا عشرين دول تبع قصر اللي بيخربوا في الدين لكن هم شميعنا جعفر الصادق اللي كان أغلب الروايات اللي يفتعلوها ويجذبوه يلزقوها في جعفر الصادق دي حتة عايزة تحقيق وربنا سبحانه وتعالى يسهر نتطرق إليها في برنامج الشعى تكسر طيب هو مش معصوم ولا حق هم بيعتبروا كلامه زي الأنبياء ما بيش دلوقتي غير الدكتور ياسر برهامي قال إن كلام السلف هو المعصوم لا نشتق إلا ما اشتقه السلف وإن الأسماء التوقفية على كلام السلف وليست على كلام الله ورسول هذا لازم قوله يعني أقول لا أشتقي إلا ما اشتقه السلف لما بعثناه للأسماء الأفعال اللي في القرآن وإنه طالما أنت بتقول بالاشتقاق كده شاء الله علامة في قضية الأسماء الحسنة وتقدر تحدد الكمال اللائق برب العزة والجلال إن الأسماء بتقول يا بوز إن أنا أجل فعل زي أنا عمت منه اسم المنعم وأسم رب نبي وما فيش فرق بين السطر والستير ده كلام ياسر دكتور ياسر برهام طيب الأفعال الورد في القرآن يجي 370 فعل طلعنا الأسماء اللي فيها الكمال اللي انت شايفها بعقلك كمال فقعد سنة ما ردش علينا وبعد سنة قال أنا لا أشتقي إلا ما اشتقوا السلب فقط ليه هو السلف بس اللي كلامهم معصوم في الاشتقاق وانت لا تستطيع ان تميز الكمال اللي يقبر رب العزة والجلال المهم حط نفسه في حرك لازم كلامه ان كلام السلف معصوم وان جعفر الصادق زي ما الشيعة قالوا ان هو معصوم هيبقى كلامه معصوم في الاسماء وهو لنا ان هو اخطأ في جمع الاسماء في سورة البقرة وتعالوا نشوف بعد كده لسه فيه يعني عندك بقى هنا هم بيجمعوا الاسماء ابو زيد اللغوي يحسي ويقرر ان الاسماء اللي وردت في سورة ال عمران قال إيه هم الوهاب والقائم خلي بالكم سفيان بن عيين وقعفر الصادق وبوزيد اللغوي التلات صفيان بص في الأسماء والية دي الأسماء الحسن فجابوا اسم الوهاب والقائم منين آلهم خلي بالكم هنا باو الوهاب والقائم دي الأسماء اللي موجودها في سلطة العمران طيب إحنا لما رجعنا في سلطة لئينا اسم الوهاب أخذ فعلا من قوله تعالى وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فالوهاب ورد بنصه في سورة العمراء والقائم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقصد فالقائم هنا مقيد مقير ماشي يعني هو ورد اسم قام فهو قائم جعفر الصادق استدرك على ثلاث أسماء قال له في ثلاثة كمان في سورة العمراء هم إيه الباعث والمنعم والمتفضل قال لا البعث والمنعم والمتفضل تبدو ليس موجودة فالعمراء خالص ملقبها منين ويقول خذها اشتقاقا من قوله لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم فالعمراء وده خطأ خطأ لي لان لو كان جعفر الصدق بياخد بالاشتقاق كان اخذ البعث من صورة البقرة مش من آل عمران ومعلوم باتفاق من مصحف عثمان نفسه اللي موجود لحتى الان انه سوط البقرة قبل سوط العمران فربنا بيقول في سوط البقرة ايه ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروا في الهاتف 56 سوط البقرة فايلي خليني اخذ البعث اشتقاقا من آل عمران في حين ان هو موجود في البقرة ولا هو كان بيدور على الأسماء التوقفية وبعدين وفال عمران لقى إن الباعث ممكن أخذه اشتقاقا من هنا سهوا منه غلط الباعث مش موجود فال عمران ولا موجود في البقرة إنما ورد الفعل بعث في البقرة فلو كانوا بيأخذوا بالاشتقاق كانوا خدوهم البقرة مش خدوهم من العمران واسم المنعم بقولي المنعم فال عمران دم أنت جبته مني ده مش موجود في فالعمراء ولو فرض ان جعفر الصادق بياخدوا اشتقاكا من الفعل زي ما بيقول بعض لكن الواجب ان ياخد اسم المنعم من صورة الفتحة صراط الذين انعمت عليهم او من صورة البقرة مش منها العمراء من قوله يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين تاب المتفضل جابوا من المتفضل مش موجود في فالعمراء ولخد اشتخاقا من قولي يختص برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم eshو الفضل ده اسم قيد لو جاد اشتخاق المتفضل من ذو الفضل لجمه أن يشتق اسم المختص من الفعل يختص لو كان الاشتقاق يختص برحمته فما يقولش بس المتفضل من ذو الفضل تابو المختص من يختص برحمته ما يشاء ولزمه أن يشتق المتفضل من الفعل فضلا الذي ورد في الآية السابقة وهي الآية السابعة والأربعين من صوت البقرة من سورة البقرة نفسها لا أن يشتق من العمراء والله ذو الفضل العظيم وأني فضلتكم على العالمين فلو كان بياخذ ذو الفضل من أو المتفضل من, من فضلا ففضل أصلا ورد فين؟ في سورة البقرة في سبعة واربعين وأني فضلتكم على العالمين فلو كان اشتقاقاً يبقى هي من البقرة إذن هي ورطة الورطة دي سببها إحنا بقول هنا سهو عند الأئمة والسهو وارد لكن إحنا عاملنا الدليل لك بياخذوا الأسماء بالاشتقاق تم خذهاش من بقرة ليه اسمعنا ألف العمراء وبعدين في هم أخذوا اسم 133 اسم بقى في سطر بقرة يعني شغلهم كان عبس نقول اسم ما دليل ناخده ما عليك دليل نسيب سهو منه ايه المشكلة لكن اخواننا يتكلمون بما لا يحققون ولا يعلمون لو علموا ما هذا الكلام فعب أوبأ لما دكتور مازن يقول لك إيه دكتور ردواني لم يوافقه أحد من أهل العلم قط على ما جاء بيه أو على القواعد اللي هو أجبه فما كانوا بدوروا على اسمه الفسم سهى تب خلي بلك بقى آل عمران بيقول لك كيف اسمي الوهاب والقائل طب تعالوا نشوف كده الأسماء اللي وردت في آل عمران وما ذكرهاش العلماء في الثلاثة وهي أسماء وما حد يشعر يقول لا مش أسماء سهل جميع الإمام سفيان بن عيين قعفر الصادق وابو زيد اللغوي سهوا الثلاثة هم من علماء السلف وعشف عصر السلف عن اسم المتوفي والرافع والمطهر والجاعل في قوله تعالى في آل عمران إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي واسم الرافع ذكره الوليد بن مسلم في الأسماء المشهورة في الأسماء المشهورة الخافض الرافع الخافض مش من أسماء الله الرافع من أسماء الله المقيدة ما قيده الله وقيدناه وما أطلقه وأطلقناه الرافع إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك رفع فهو رافع توفى فهو متوفي طهر فهو مطهر زي خلق فهو خالق وبرع فهو بارق وصور فهو مصور أسماء ما حد الشيء ضرور ما شأسماء سابوها لأولونا بقى أنتوا يا مشايخ قول يا أخ الدكتور مازن سابوها لي لماذا ذكروا هاش سابو منه وجاعل الذين اتبعوك جعل فهو جاعل اسم من اسماء اسم مقيم طب خلي بالكوا كده هم دول بس الاسماء اللي هم سابوهم او هي دي الاسماء اللي هم سهوا عنها لا ده التلاتة برضو سفيان ابن عيين ابو زيد اللغوي ابو زيد اللغوي وجعفر الصادق التلاتة سهوا عن اسم الاسماء ما ينفعش السهوا عنهم هو في اسم الشهيد اللي ورد في ألي عمراء قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون اسم الشهيد سابو ما ذكروا يا الله الأئمة الثلاثة سهوا عن اسم الشهيد في سلطة ألي عمراء بشر كل واحد يخته فانت لما تيجي تقول لي بقى ان دا علماء السلف انت بتخطئهم انا اقول لك فين الدليل احنا والله بستغرب والله شهيد على ما تعملون اسم الشهيد موجوده سابوه لي ليه ما ذكره هو مش موجود في البقرة يعني ما ذكروش في الاسمال في البقرة ولم يذكر اسم المولى اللي ورد في سورة البقرة وفي اهل عمران في قوله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وغير كده كمان حد يسهى في سورة أل عمران عن اسم الله الوكيل الوكيل هو أقول لك ما فيش غير الوهاب والقائم اللي في فقال عمران ده أبو زيد اللغة اللي يقول كده أنا بدور وراهم اللي في سورة أل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الآية دي موجودة فيهن يا دكتور مازن في سلطة عمران ولا يكون نحن غلطانين إلهي 173 من عمران وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هم يبدوروا على أسماء أدري اسم الوكيل سبوه سهوا منهم وخطأ الاسم ده لا يترك ذكرناه في الأسماء المطلق طي في اسم زي الأعلى من الأسماء المقيدة لم يذكروا في قوله تعالى عن مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت الأعلم هنا اسم مقيد وذكرنا في الأسماء مقيد يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم قل الله أعلم ما يبتمو طيب دلوقتي أعلم هنا برضو اسم وردت يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم طب دلوقتي الاسم واضح عندك هنا سورة ألي عمران 36 والآه سورة ألي عمران 167 الاسماء واضحة جدا جدا جدا سبحان الله في كثير من الاسماء التي سهو عنها يمكن التعرف عليها بتتبع الاسماء في سورة ألي عمران وباقي صور القرآن ده في سورة العمران طيب تعال تشوف سورة النساء ابن حجر بيقول بينقل عنهم الرواية بيقول وفي النساء رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل احنا عرفنا دلوقتي ان الشهيد والوكيل موجودين فين في العمران هم قالوا لا في النساء وسهوا ان هي في العمران وهي موجودة فعلا في ال عمران بس هم هنا ذكروها فين في النساء زاد جعفر علي كبير وزاد سفيان عفو يعني اللي بيقول سورة النساء فيها اسم الرقيب والحسيب والشهيد والمقيت والوكيل داب زيد اللغوي فجعفر قال له كمان في اسمين العلي والكبير وسفيان زود كمان وقال كمان العفو الكلام ده كله في سورة ايه النساء رجعنا وراه فالإنة الثلاثة لا إما الثلاثة عن أسماء مضافة ومقيدة وردت بصيغة الاسم في سورة النساء زي اسم الأشد والأولى والجامع اللي هو موجود في الأسماء المشهور والله أشد بأسا وأشد تنكيلة في سورة النساء وربنا سبحانه وتعالى يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما الأول من الأسماء المقيدة وقولت تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا في سورة النساء الآمية 140 وبعدين في اسم صريح أو قوي ما استخرجوش بس من سورة المائدة هم ما ذكروش فيها أسماء قالوا المائدة ما بيش فيها أسماء فلما رجعنا في سورة المائدة على الرغم من وجود الأسماء فيها صريحة بصيغة الاسم زي العلام موجود في سلط المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا العلم لنا إنك أنت تعلم الغيوب وفي المائدة برضو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم الغيوب يعني المائدة 109 و116 وخير الرازقين برضو ما ذكروش هو في المائدة وارزقنا وأنت خير الرازقين المائدة 114 والمنزل اسم مقيد في قوله تعالى قال الله المنزل في قول الله تبارك وتعالى قال الله إني منزلها عليكم في المائدة 114 ما ذكروش أي اسم في صورة المائدة وذي كلها أسماء موجودة بنصر صورة المائدة من الأئمة التلاتة ما حدش يقدر يقول لك لا دي مش أسماء يعني اسم الجامع اسم الخير الرازقين أو علام الغيوب والعلام دي أسماء مقيدة صحيح بس هم إن كانوا مفرعوش من المطلق المقيد في سورة البقر يبقى مطلوب أن الأسماء دي تذكر من سورة المائدة ومذكرهاش. طب تعالى كده إحصاؤهم للأسماء اللي ورد في سورة الأنعام قال أبو زيد وفي الأنعام فاطر قاهر وزاد جعفر مميت غفور برهان وزاد سفيان لطيف خبير قادر طيب هل الأسماء دي اللي الفطر والقاهر اللي جابها أبو زيد وجعفر الصدق قال المميت والغفور والبرهان وسفيان لطيف زد اسم اللطيف والخبر والقادر هل الأسماء دي موجودة ولا مش موجودة ولا خدوها اشتقاقا ما تقولش اشتقاقا بقى لان لو كان اشتقاقا كانت الفتحة يبافأ سبع أسماء ففيها سبعة أسماء فيها أسماء كتير تركوها اشتقاق لا أمال إيه المنهج اللي هم ماشيين عليه هم يدوروا على أسماء بنصها طب لو اسم مش موجود بسهو منه لأن المنهج اللي هم ماشيين عليه اسنان من سورة الفتحة قالوا الفتحة فيها خمسة وأسماء عرفنا منهجهم على طول طيب لما هم قالوا أن سورة الأنعام فيها الفاطر والقاهر والمميت والغفور والبرهان واللطيف والخبير تعالوا نشوف كده والقادر تعالوا نشوف كده التلاتة أو الإمام جعفر الصادق بالذات سهى حين أدخل في إحصائه اسم المميت والبرهان فهو جابها منين ما وردوش اسمين في سورة الأنعام ولا في أي سورة من سور القرآن المميت ما وردش في القرآن أصلا اسما إنه وردش غير الفعل لو أخذ اسم المميت اشتقاقا من الفعل ما يخدوش بقى من سورة الأنعام لا يخدو من سورة البقرة ويذكر في الأسماء اللي ذكرها في سلط البقرة عند أول ورود الفعل في القرآن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم يبقى كان المفروض أنه ما ياخدوا المميت منين من سلط البقرة مش ياخدوها من الأنعام يبقى ما كانوش بياخدوا الاسم الشقاق وخطأ من جعفر الصادق والأئمة الثلاثة سفيان وجعفر وأبو زيد اللغة فاتهم عدة أسماء بقى وردت بصيغة الاسم في سورة الأنعام زي خير الفاصلي في قوله إن الحكم إلا لله يقص الحق وخير الفاصلين وأسرع الحاسبين في قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين واسم الفالق إن الله فالق الحب والنوى واسم الخالق في قوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه دلوقتي صرت لأن عمفها اسم الخالق الآية 102 وما ذكروش نعم الإباءة ها ايه رأيكم والصادق ذلك جزينهم ببغيهم وإنا لا صادقون اسمه هنا مطلقة ولا مقيدة بس هي أسماء إزاي بقى الأئمة الثلاثة يقولوا المميت موجود في الأنعام وهو مش موجود ولا موجود في القرآن كله ويخدم ويسيبوا اسم الخالق واسم الصادق ال اسم الخالق ورد في الأنعام 102 والصادق ورد في الأنعام 146 ويقدر الدكتور مازن والمشاهدين يرجعوا ويشوفوا كان كلامنا مصبوط ولا مش مصبوط ولو كان مش مزبوط احنا مستعدين نبوس اه والله اللي يجيب الحق نبوس ايده ونقول له جزاك الله خير تصبع على ذلك بقى لو اردنا ان نتتبع باقي ما جمعه الاعلام التلاتة سوفيان بن عيان وابو زيد اللغة وجعفر الصادق وسوف نجد الكثير من الاسماء التي ذكروها ولا ذل عليها لا نصا ولا اشتقاق او تجد اسماء تركوها سهوا وهي اسماء وردت أعلام على ذات الله تتضمن الصفات الكمال إما بإطلاق وإما بتقييد وقد وردت بصيغة الاسم واضحة في النصوص القرآني ده كل ذكرناه في كتاب أسمائي للحسن الثابتة في الكتاب والسن ابن حجر يقول في نقل عنهم وفي الأعراف محي مميت وفي الأنفال نعم المولى ونعم النصير وفي هود حفيظ مجيد ودود فعال لما يريد زاد سفيان قريب مجيد الكلام ده طبعا كلام أبو زيد اللغة وسفيان بيزود عليه وفي الرعد كبير متعال وفي سورة إبراهيم منان زاد كعفر في سورة الرعد أو في سورة إبراهيم صادق وارث وده شفنا اسم الصادق ورد في سورة المائدة أو في سورة الأنعام ما وفي الحجر خلاق وذي احنا شفنا اسم الخلاق تقدم وفي طه عند جعفر وحده غفار وفي المؤمنون كريم وفي النور حق مبين زاد سفيان نور وفي الفرقان هادم وفي سبأ فتاح وفي الزمر عالم عند جعفر وحده وفي سورة المؤمن غافر قابل الطول زاد سفيان شديد وزاد جعفر رفيع وفي الذاريات رزاق ذو القوة المتين وفي الطور بر وفي اقتربت الساعة مقتدر زاد جعفر مليك اهو عند ان المتقين في جنة النار في مقعد السلطة عند ملك المقتدر الوادي مسلم زقر المقتدر في الاسماء المشهورة والطرق المليك جابوا الملك وفي الرحمن ذو الجلال وإكرام زاد جعفر رب المشرقين ورب المغربين وباق ومعين وفي الحديد اول اخر ظاهر باطن وفي الحشر قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز مجبر متكبر خالق بار مصور احنا معلمين الاسماء الصحيحة في الكلام ده لما تفتح كتاب اسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة طبع الاخيرة اللي احنا نوزع بطاقة البصيرة هتلاقي الاسم اللي متعلم بالاحمر ده اسم صحيح سواء كان مطلق او كان مقيم زاد جعفر ملك وفي البروج مضي ومعيد وفي الفجر وتر. عند جعفر وحده وفي الإخلاص أحد صم طبعا المبدئ المعيد مش من أسماء الله الحسنى ويكفي في بيان القصر اللي احنا عايزين نبينه برضو إن الأعلام الثلاثة كل منهم قد سهى عن غير عمد عن اسم من أوضح الأسماء في القرآن هم جمعوا الأسماء دي كلها مفيش حد منهم التلاثة تنبه ولا ذكر اسم الأسماء الله اللي هو اسم الأعلى سب اسم ربك الإيه الأعلى والعجيب بقى من استدلال البعض هو يشرح حققة السلف الصالح في أسماء الحسنى بأن ما ذكروه سهوا من الأسماء كاسم المبدئ المعيد يدل على أنهم متفقون على جواز الاشتقاف العقلي طبعا أنا أقصد بالكلام ده دكتور ياسيب برهان قلت السلف ذكروا أسماء لم ترد إلا أفعال فاشتقوها هم فالاشتقاق جائز دون نكير من السلف ولا بدا يدل على أنه متفقون على جواز الاشتقاق العقل أو اختراع أسماء لله على نصق المذهب لاعتزال الجهم الذي يقيم ما يجوز وما لا يجوز من الكمال اللائق برب العزة والجلال ثم يزعم أن الاشتقاق لا ينافذ التوقيف عند السلف لا ينفي ينفي، وقلت لا اللي ينفي عندهم إن شاء أسماء لم ترد ولم يدل عليها فعل ولا صفة. لا ترى ما هذا فعل يبقى ينفع اسم. دي نسميه دكتور ياسر فتة مش علم. آه فوضى وفتة واحنا ما احناش بتعفت. احنا بتعمنها جدلي الاسم ورد أخذه ما وردش ما أخدهش. إن الأسماء توقفها على النص فهذا لا يقوله باحث محقق أبدا إن الأمور تبقى فوضى وفات تكيدا لا فضلا عن صغار طلاب العلم لأن ما ينقض كلامه بالكلية خد عندك بقى هم ذكروا اسم البرهاء قالوا من أسمائه البرهاء موجود فين؟ قالوا في سورة الأنعام التلات وده الاسم لم يرد نصا لا في سورة الأنعام ولا في أي صورة من صور القرآن وأنا أتحدى الدكتور إسراء برهامي ومحمد حسان ومازن مرساوي وكل الإصطف اللي أنتوا عارفين حد منهم كده يطلع اسم البرهان وإحنا نجي نبس إيده وما لنشبرك اللي هو كمان مش موجود وبعدين لم يرد في القرآن وصفا أو فعلا عشان يشتقوا منه الاسم هو لك إنه ممكن لو ورد فعل فعله اسم يبقى توقيفي لو إحنا أخذنا بالاشتقاق أبداً دا موش توقيفي لكن على فرض إن كلامك مصبوط البرهان جابوه مني الضار هم ما زكروش من الأسماء في جامعة هم, هم زكروش الضار طب إنت بتصحح اسم الضار جبتوا منين من القرآن اسم أو وصف أو فعل عشان أقول لك بس إن القضية قضية معاندة ومكابرة مش قضية حق وبعدين يقول لك إيه ده فيه جماعات من العلماء من المتقدمين والمتأخرين نقلوا عن هؤلاء الأئمة الثلاثة هذه الأسماء التي جمعوها بما فيها الأسماء المشتقة دون نكير خلي بالكم لك ما حدش أنكر عليهم وكلامهم إجماع وطبعا أنا بذكر ياسر البرهامي بالاسم أو مازم بالاسم أو حسان بالإسم هم ما سابوناش فحنة ياسر ده كان طلع فتوى وطبعا انتوا عارفين الطلاب اللي هم مخدوعين في اتباعهم للدكتور ياسر البرهامي هو دلوقتي محرك للفتن في مصر ودعوة الى دستور مظلم ما عليه دليل ولا برهان اللي كان بينكروا قبل كده على الاخرين ان الديمقراطية هي الاصل وان الشعب مصدر السلطات وكان بيقول اللي بيقول كده يبقى كافر بالله العظيم وكان بيكفر الحكومة كلها لأنها أتت بحكم لم ينزله الحق سبحانه وتعالى ما لم يحكم أنزى الله ولاكم الظالمون كل دول ذكروا فتوى في الكتاب النص قاعد يتكلم كأنه علامة في قضية من قضية الأسماء اللي هو لا درسه ولا بحسه وبدأ يتكلم فيها على أنه متخص يعني من حق أرد وش لما رد عليه يقولوا لا إزاي ترد على يا صفرهام وأنا ما رد عليه يقولوا أنت بتتكلم عنه وتشتبي العلماء أنت بتفهموا منين يعني أنا بتكلم اللي يقول الكلام ده أنت بتفهم منين مدارك الإنسان بيجي عن طريق الحواس هل عندك حدثة غير الحواس بتاعتنا بنفهم منها حيث الكلام ينزل العقل وميزه ولا هو كده وخلاص قفلت المآفل كلها والمنافس كلها لا حول ولا قواته إلا بالله المهم بيقول أن التلاتة دول هم السلف وطبعا دول من السلف مش كل السلف والتلاتة دول أخذوا الأسماء اشتقاقا ومحدش أنكر عليهم دون نكيل أخذوا الأسماء مشتقة دون نكيل ونسى أن يقول للناس كلمة الحق لأن طبيعة الدكتور ياسر البرهامي اللي احنا عبركناها وتتبعناها خلفه وانا كنت عايز افريد له برنامج بس قلت مش وقته هنوع نرد على مين وعلى مين تعبنا وزهقنا ان الدكتور ياسر لما يروح ياخد نص من عند اي واحد من اهل العلم ما ينقلش النص بامانة كله ويقول اللول عليه لا هو ياخد بس الحاجة يخطها على حسب وفقة هواه هو ورؤيته هو والحاجة اللي فيها ضد كلامه يخفيها يعني أقول لك إيه التلاتة دول جمعوا الأسماء اشتقاقا من الأفعال دون نكير ما حدش أنكر عليهم والكلمة اللي قالها ابن حجر بينكر عليهم بعد على طول ما نقلش انكر ابن حجر عليهم قولك دون نكير ليه لأنه عايز يأيد رأيه مش عايز يقول كلمة الحق للناس فيقول لك إيه إن هم جمعوا الأسماء اشتقاقا أخذوا الأسماء اشتقاقا وما حدش أنكر عليهم دون ناكير تنمي دون ناكير دي فتوى كتاباني من ياسر برهامي لكن لو تع... لو حد يرى تعقيب العلامة من حجر هيقول لك لا ده هو أول من أنكر عليهم من حجر نفسه ابن حجر بيقول إيه بيصرح بأن في اختلاف في جمعهم والطراب وتقرار وأسماء جمعوها وهي ليست أسماء اللي يقولي كلام ده ابن حجر هذا نص كلام من حجر قال رحمه الله هذا آخر ما روينا عن جعفر وأبي زيد وتقرر من تتبع الأسماء من القرآن وفيها اختلاف شديد وتكرار وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي صادق منعم متفضل منان مبدئ معيد باعث قابل باصد برهان معين مميد باقي ده نص كلام من بقى لو في أمان علمية بقى عند الدكتور ياسر برهان يقول كلمة ان ده معتقد السلف دون نكير والده تلبيس على السلف وتدليس على السلف الصالح اتحملها مني ده يا دكتور ياسر انا عارف انه هم بيسعوا كل سبيل انه هم يكتموا كلمة الحق اللي احنا بنقولها هم لكن حنقولهم وحنسمعها لهم وانتم اذا أدركت ادركتموها سمعوها لهم قولوا لهم عيب انت تقول ان السلف تجعل السلف كله محصور في الثلاث وده احنا استدركنا عليهم من استدركناه اكتر من خمسين خطأ في جمعهم اما سهوا واما خطأ غير يعني ذكروه بسبب النقل او خطأ في الجمعة والترتيب لكن تعال انت شوف دلوقتي لما تيجي تقول ان هم جمعوا الاسماء بلا ناكير ها. ايه رأيك يا دكتور مازن في الكلام دي حنسمع ربك وحنسمع وقتك يا إما تيجي بالراحة كذا تقول يا جماعة أنا غلطان والحق يؤخذ بدليله وطالما أجيه على لسان رضواني فأنا معه ويبقى نقول لك جزاك الله خير وربنا يزيدك رفع وسبات على الحق وإما تشتغل بقى وطعلى بقى الحج بالحج أنا والله بقول لك حتى الآن بتحدى البرهان يجي يعدنهم وقات البصيرة مفتوحة الحمد لله عمنا قناة أو في أي قناة ويطلع يقول الناس أنا ليه قلت ان السلف اخذوا الاسم المبدئ المعيد اشتقاقا وان مذهبهم والاشتقاق من الاسماء دون نكير وسبت كلام ابن حجر اللي انكر عليهم وما قلتوش للناس هل دي الامانة العلمية هل دي صفة المدرسة السلفية ان ما يكونش عندها امانة علمية في المقل معلش احنا الوقت ده همنا والحلقة بتنتهي بسرعة في البرنامج ده ما عرفش ازاي الواحد ما بيلحقش يتكلم كلمتين على بعض على العموم هنقف عند ابن حجر بقى وكلام ابن حجر وجمع ابن حجر والسهو اللي واقع في المحاضره ما, ما تستغربوش ما بقولك العلم ملوش كبير العلم معتمد على الحججه والدليل الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالايه بالحق سمعيني دماء اللي عديده ده بالشاشة اللي زعلان وحر لأن احنا ما أسألناش لحد وإنما هم اللي لنا فإحنا بالرد وده من حقنا هم ذكرونا بأسماءهم وبأسماءنا يبقى احنا نذكرهم زي ما هم ذكرونا ونقولهم الخطأ عندهم كذا وكذا ولو في تجنة عليهم في كلمة واحدة واحد يقول انت إن تجنيت عليهم في كذا هم معهم الحق وتلفوناتنا موجودة وقناة البصرة مفتوحة ويا أهلا ويا مرحبا ويا مربحا لو جبنا واحد دليل من القرآن والسنة على العين والرأس ونقول له جزاك الله خير أنا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته